by my mother do what I am the inham do what do what do what and dogmat why may i and dogmat why may i and dogmat براء اللو وتم برلو واقتبت اللو بتراء اللو وتم برلو وبراء اللو واقتبت اللو في قول التح. اللي هو البرين وهو يتكون من البونز والميدرين والمضله وجنب البرين ستيم السيريبلوم وتلاقي السيريبلوم غير من البونز تبلّم قريب من الفرونز. يبقى أنا عندي، أنا عندي فراند. أوصي جماعة يعني حد فيكم، يعني لو طبعاً أنت رسم يعني أنت بده على المكان هنا المكان يعني برضو تضغط كده. شيء تعلومن، أمر يعطيه تعالى على لو أنت طيب الطاعب ما فيش مشكلة. طبعاً هربنا مش عامل حاجة غريبة أنا هربة معلق على أوسومال. فاللاعب يلا تديني اه في مكانين اللي قاعد هنا اوكي تعالى بص تعالى بس تعالى لك تعالى يا ابو مراد يا ناطح البص بقى اللي هو يعني يعني هي ساعات تحصل حاجات دي انت متعودين تخافيش يلا يلا لا، هنيش مسؤول. هنيش مسؤول عن هذا. هنيش مسؤول عن هذا. هنيش مسؤول عن هذا. هنيش مسؤول عن هذا. هنيش مسؤول عن هذا. هنيش وقرايت اللوب اللي باله هتلاقي الفرنت اللوب والباريت اللوب منفصلين كده في بينهم فرنتوباريتال فالكس ثم هتلاقي الباريت اللوب مفصل عن التيمبورال لوب شايفينه كده دي نكرا فالكس البرين ستيم للبرين بونز مين اللي جنب البرين ستيم طب السيريبيلا جنب مين البونز وفيه فيس كده ما بين السيرابيلون والبونز بتالي مشاورين عليه بنقول ان دي اسمات سيرابيلون بفتاين انجلا او الاسبيس اللي ما طيب هننزل تحت كده عشان ناخد تفاصيل البريم الاستراكش خص في رأس تحت الفرانتالوب لازم تعرف مكوناته على طول يعني كيف؟ في في البريف فرانتال اريا هي مسؤولة شوية عن المينتاليتي وعن البهavior والكلام وفي البروكس اريا اللي عن السبيتش وفي المولتر اريا وفي سنتر مهم اللي هو بتاع القنجب دي فيشن روز هو بيتحكم في انه عنيك تتحرك للداخل مع بعض كده متصحابة المرض إذنال إيه الكونجدددبيشن أو زي أول إذا ده الفرانتال لوب الستركتشن ركز هتلاقي الموتور إيريا اللي اللي هي إيريا فور وإيريا سيكس الاثنين دول موتور إيريا وهم تابعين لمين للفرانتال لوب يعني هم آخر حتة في الفرانتال لوب يعني هم في مؤخر الفرامت الحوبيليال موتور ايه يبقى انا سؤال دلوقتي سؤال بقى عشان اخلق واحد جاله برين خليك بقى معايا انا ما ما تحبيتش حاجة الا ما اقول واحد عنده فرامتال لوت يومر اه دي بتيكي بروبلم سورك خليه بس بها ولا تكتب ما تحبيتش حاجة الا ما اقول لك عشان وقتك ميبهش فهيجي عنده ايه هو البرينت يومر يبقى فيه ايه دايما شوية هدك شوية فوميتنج ليه عراب الانكريستنشن عشان كده ما يجي انسان عنده فوميتنج باستمرار وعنده هيدنج باستمرار طب ايه السبب وانا اعماله علفه يطلع عنده انكريستنشن يبدأ المريض بقى يطرح عليه ايه بقى هنا عراب فرانساللوب يبتدي المريض المنتاليتي تتغير ويبتدي يعمل بيهيذيار أبنورمال وتغير في البرسوناليتي والبيهيذيار وخبلك انت ازاي وبعدين يبتدي يحصل نوع من ديستيربنس في الكونجوب الديفيشا يلاقي العندين لاتنين ما بيتحركوش أبسسين تايم وبعدين يبدأ المريض يحصل له نوع من الويكلس بطريقة معينة لان الموتور إريا جايه في الفرنت يعني دي كلها مؤشرات بتقول لي ان الراجل ده عنده فرنت نيو تيومر طب انت قلت ليه ان ده برين تيومر والله هو عنده قيح وعنده انتريز كان عنده قيح وعنده هيدج وبعدين ده انا كمان دكتور جانبي بقى وبعمل فحص عاين كده ببص بيت عنده فوند اكزيشن ده عنده ايه ده ده عنده ايه عنده سكتي ديما في الصدر ده هو كده فيبقى انا شخطت ايه انكريستنشن بنيت رين كيومر طب ليه اقول ان ده فرونت لوب تيومر لانه عنده باثولوجيكال تشينجز عنده ديستيربنس في الكونجيتيتيشن عنده مشاكل في السبيتش عنده نوع من الويجن هي اللي بصفحة كده شوف ظهرها تاني. اهو اول غايتم فرانتال لوبتيون احنا دست عادين يتعاون بقى ان احنا ايه في ان اصوار نيورو يورو ده هتكتاشف ان هو حاجة ممكن تقلفها بس الاول احنا نفهم داخلة معالت من اول يعني من اول صفح حد موصلت لاعلى حد تبقى عالي اول بس هلينشيه في السهلة دي وكل ما ناخد حاجة ناخد عليها حاجة طبيعية بس تلاقي الخريطة في ستتنغل بعد كده الله. في حالات الجادة العقدة كده يتخرطه في مصر أي ضربة من أي حتة معرفة جاوب على السؤال البايخ Where in deletion طيب هو هنا مكتوب إيه مكتوب Increased Intracranial Tension Sufferental Ophthalmology Humor مكتوب ايه هيدج مكتوب فوميتين جليين اوفيجن نتيجه الفابيلدين ايه اللي قال لي إن ده ان ان هذا الورم في الفرونت لوب الراجل عنده مانيفيستيشن سايكاتريك مانيفيستيشن فمكتوب أول حاجة إيه؟ طيب مين ثيرت شينجز دي بيسموها بينكوسين او حاجه اسمها اورجانيك نكوسيس يعني ايه اورجانيك سايكوز يا دكتور؟ يعني اعراض كانت نفسية نتيجة مرض عضوي خلي بالك يا دكتور انه السايكوز اللي بتيجي للناس سواء الدبريشن سواء اي نوع من انواع السايكوز كيزوفرينيا هذا تغير في الكمية بتاعة البرين لكن هنا لا ده انا يا اخويا اللي مليته عمالي يخرف في الكلام ويقول كلام مش مزبوط انا افتكرته سكيزوفريني لا ده الأوريجانيك خيوس طلع على فكرة كتاب الصيكات اللي فيديبو له كتاب ده كل تغيرات كبدية في البرين هذا شاطر واحد هو شاطر الأوريجانيك اللي هو يحط تحته الليليان والديمنش هاي الكلمة مهمة أول ما كمان طلع لي إن ده فرانك تدوب تومر إنه هو في disturbance المريض عنده قد uh, أظهر عنده أسينية وdisturbance هنا نتيجة البرك عنده كمان موطر manifestation يبقى أنا الإجابة هنا what is the lesion lesion is tumor built upon the lesion ليه لإن أنا شايف manifestations of increase in trophic activity where is the lesion حيث ان الانتريس تنجم معاه اعراض الكونجودي ديفيشن وفيزياء ومينتا بيتشينجز وكده على ما يبدو ان الليجن هتبقى في الفرانت اللي هو ايه بطول انا بقوله؟ افضل صفحة نبقى واحد تافل هنبدو تبقى ماشين على كده وقت حتة لحد ما اللذاء هون في بعضهم هون تحت بقى تاني المرايس اللي هو فيه ايه area واحد واثنين وثلاثة دول اسمهم sensory area الـ الـ فيه حاجة ما الـ انكس بتاعت الاسميل فيها الـ auditory ركز على auditory area تلاقي فيه حاجة ما auditory sensory وحاجة ما auditory psychic او auditory sensory وحاجة ما auditory associated area يعني بدلا تقول auditory psychic اقول ايه؟ يبدو انتحدى auditory associated area ايه الفرق بين auditory sensory و auditory associated area auditory sensory يعني انا سمعت بس انا سمع صوت بس ما عابش ده ايه؟ auditory uh, uh, associated area بتrecognize هذا الصوت يعني الضبط كده زي ما كل مرة بنقول الطفل اللي لسه موجود. شو سامع اصوات ولا لأ يعني الواحد لسه يا ترى هو ها طبعا سمع باب اتقفل وسمع الكراك صدره وسمع حد بيتكلم هو سامع اصوات سامعها بالوديتوري سنسوري الوديتوري اسوشييتيف اريا لسه نوت ويل ديفيلوب لما تبقى ديفيلوب هتبت يميز اللي سامعه صوت حد بيجر ترابيزه ده, ده صوت عربية ده صوت جالاكس يعني زي ده صوت كده بديه هنا انه طبعا ما رأيك لو واحد جاله بريد تيومر تتمه له خليك معي كده عندين نتعلم نفكر معي عشان هو لعبية كلاص النيولو ده بيعتمد على الفهم وعندين تغسط لها في الآخر تلاقي المذاكرة يعني أدخن الموضوع في النيولو بأمانا قاعد معي بس من المصدوط كده راح البيت هو نص ساعة بيه عشان كده أسنان النيورو قولي العلزكه بقى كده حاجة تانية مع النيورو لأن المجهود يوقس لك هو الحص راح نفسك إيه ده أنا أتذكر إيه كلام واضح طيب البريد انتوا ايه رايكم البرين تيومر بيطلع صغير ولا طب البرين تيومر يعمل سيموليشن الاول ولا يديستروي حد هو برضو البرين تيومر لما يطلع يقعد يوم مش كده في الحته اللي طلع فيها يوم يعمل كده شويه ريتيشن ثم يدمر طب انا دلوقتي طلع لي ورم في التيمبورال لوبا ولا الله وصلتنا حتى الان في 3 طيب نظبهم شيء يعني يعني 3 طيب بين دي و ما انت بعد فتره من الزمن هتقطع طبعا العرفات و الان عيشه متين الاسولان الوادي قالوا لنا الفيديو الموضوع كده يعني ثلاثه التمبراللوب هيبديد يحتوى هي ناقيه بقى الريتيشن ليه؟ لمنطقة 3 يقوم يشم رائحة ايه؟ رائحة غريبة والريحة الغريبة اللي بيشمها المريض مش عارفين ليه؟ رائحة كويتش يحترق بيرن البر عارفين انتو رائحة البلاستيك عارفين كيس النايلون او كيس البلاستيك لما يتحرق؟ ليه ريحة ولا لا قد في حاجة بلاستك شيطة بعد احنا نشم ريحة دي بجد لا في ناس بيشموها نتيجة مرض نيرواجيك طب ايه رايك لو انا جالي لي البرينت يومر او الاريتيشا ومنطرة الهوديتوري اريا هاسمع ايه هوديتوري هلو سينيشا فستتسمع ايه فايتن يعني ناس بتكلم بعضها ولا تاون فويت يعني حد تتكلم مع حد عليا دي قصة الاسكيزوفريني هنقولها بالاسبوع الجاي انا نسيت اقوله اوه نعود مرة اخرى الى الجنرال والسايكاتر لانا بقى ان فترة نزيلهم لو راح وقتهم اقوله خلاص مش هنقوله اطول اما ليه ما بقى خلاص بقى قصر بقى معادي الحصة اللي جاء في الحصة الأولى انت معاك ايه؟ جنرال في جرعانة ده ما نجل لو انتوا حصة الأولى بس هكذا في الحصة وانتوا ساعات انتوا بتعملوا ايه؟ بيتكافتلوني يا دكتور فاقا مش كوهيم انا برضو بنا ادم اكثر زيك بس في الاخر مين اللي عنده امتحان؟ مين اللي هيساكر؟ انت انا عندي يا بابا انتهارم امتحانات وصحصة ما قلنا يا باب ما خلطش بإحنا لكن إنت تبقى إنت بتنتهي إنه أنا أعرف أصور على التليفزيون أعمال إيه؟ طيب فتلاقي الراجل يسمع أصواب يشتاز بيتكلم عليه أصواب متزن كده حاجة متزن، توش، سفارة ممكن تتبع صوت إليفون على فجأة إحنا سأخذ حاجات بتتصليقه الليل لما تبقى تذاكر كتير بس انت في فيه علم ما شاء الله يدود ويقول لها لحد الصبح اللي حد الصبح فيجي عمسها عربعة خبش كده تلاقي الدنيا سكتة خالص تلاقي في أفواب بتطلع كده تحتني التلفون ضرب تحتني حد ماشي برا فطبع انت لو حكيت لحد يقول لك ايه هيقول لك الملائكة بتعكسة شتك عاد نلاحظه صح ولا لأ وتعتني بس يعني انا مثلا كنت أسمع دايماً صوت سرقة أنا أحسه يعني <أه> <أه> حاجة. طب إيه حطلنا؟ آه. أنت عاد طبعاً صوت الجايين ههه ههه ههه ههه ههه طب ههه ههه اه ههه ههه ههه ههه ههه ههه ههه ههه ههه ههه ههه في ناس كده ما بدمش اللي فات او في يعرف ان البرين هو ده يعني لودي لا الراجل ده بيحس بصوت سرحة فعلا ودي هيالوستيشن ايه اللي بصفحة ونقرا كده تمبورال لوب هيومر كريستنشن بس ايه السبيسيفيك اكستيشن ولو فاكتوري هيالوستيشن بيرنينج رابر. رابر دي يتيجي في البروبلم سولفنج خلي بالك يقولك وكان المريض يشم ريحه بيرنينج خلاص ده كده تيمبورال لوب ده تيمبورال لوب عندنا طب مش معنى شم ريحه دي ما انا شعرت بقى ده ازاي وبعدين لوفاكتري هالوستينيشن واوديتوري بس الاوديتوري هيسمع اصوات ساوندز وليس يا جماعة في المريض يسكيزوفريان لك ايه فلان بيكلم حد بيقول عليا كذا يعني بيتديه اول حاجات لكن لا ده مجرد ذنه جرد بتاعها بالتاج نرجع تاني نشوف الاكسيبيتاللوب بيكوز الاكسيبيتاللوب فيجنل اللي هو فيجوال سايكيك وفيجوال أكسوشياتي فيجول سايكك يعني يرى الأشياء فيجول أسوشيتف يعني يعي ما يرى يعني ربنا مديلك زي النونه برضو لذلك انت مولود شايف طبعا هو ناجس تبيل الواد وتلاقي ايه برضو ربحان الله يالتلاقي الواد هتشوفه بعد الحاجات دي وتجيب عايب تقول انت بقى مرأة وكده تلاقي الواد عمالك طب هو شايف ايه بالواد بعين ساعات بص ليه بعد شوية كده في يتبع بتيجي انت تمشي ليه عمل ليه عملة كده يعني انت بيبص عليا وانا باعمشي بيبعارك فاهم ازاي بس هولي انت مش عارف ايه بتاعه اللي ماشي انا اكتشف ان في حاجة كده عليها دماغه وبتمشي كل شوية من قدامه يكتشف ان ديه طلعت ابوه بعد كده بتيجي هو بايسان ويخفهم ان الحاجة دي طلعت بابا و... أي حاجة كذا متعفنة كذا عمالة كذا لي في أبو متحم. ما بدي الولد يتفاهم الموقف شنت لنا في إحنا يبقى الولد أضرع بالضرورة. ااا لو جيت وكله وقصبت ال لوب رباً عندي حاجة في الوكس اللوب أو ورم أو حاجة هشتيكي من إيه بقى؟ بصه هشتيكي من إيه بقى؟ فيزيوال الوثي نيشن مش هشوف أنا خيالات وأشخاص ده هشوف إيه؟ فلاشة فلائد عرف أنت ساعات تتبعين تقعد والعلمة الحاجات اللي بنا كلين؟ ساعات أنت بالأمانة تحس إن في حد عمل فلاش كاميرا كده بص كده؟ آه ده في حد يتدور عني ساعات شك بالحكية دي <misterius> ما أنت يجيب بص إلى فن أنا بيتهائل أو إيه أحيانا بيختل كده الإنسان كلما يبقى مرهض من أعباد لكن هنا الحكاية تايدة والتمرار يبقى ليه يقول لك أنه إذا حد أخذتك تتناشط وضلائف ومش عارفه لا أنت تروح للتعرامة وبعد كده أنا هعمل لك إيه ما أرآي يبقى خلي بالكو بقى يا أولاد أنا عايز أكتب جملة عامة هنا في اللي هي الصفحة اللي فيها الإيه الإجزامب اللي ال هو يعني ليه بظهر الصفحة برضو هتلاقي يمكن ال مش مكتوب أكسدة اللوب فممكن هو برضو تحت الفرنسي اللوب كده الأكسدة اللوب هيدي في جوال بس هتبقى آه يعني آه عبارة عن بس هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا طب ده عندي عندي ده كله طب يا دوب بص الحمام كنا بنقوله مش هنا في الحتة التانية بص الحمام مليان المطبخ يا جماعة اللي في المطبخ سمعيني يقول لي اه فاهمين يعني 100 العبيطين في الحمام اخبارهم كويسين تمام ولا تمام ايه ده يا بابا يعني في ض يبقى هنقول ايه؟ الكسبت اليو هيدي فيجوال فيجوال ايه؟ اه فيجوال هالو سينيشن زي فلاش دكلر ويعمل ده ايه مش حد يعمل حاجة كده كوما وفيلد افكت لا انا لقاه بقى تحط دي بعدين انما انا عايزك بقى تكتب في اعلى الصفحة دي فوق الكلمة فرانتالوب تيومر دي تكتب all the following all the following complaints أو all the following manifestations. تعملي ايه بقى هنا اهو تطلب ايه إم أر أي على البرين خلاص ننسى كل واحد لي إم أر أي جاكيت للراجل اللي يجي يجيلك ونافيه اصل انا دكتور عندي فلاشز وبرايت وبتاع فتاخد بتاع رمادي يبقى بص بتاع ميل وقول له جه روح لل بتاع وكده على طول بتاع رمادي يقول له ايه مفيش حاجة تبعنا يقول له إيه, ايه ام ار اي على بريه تسمع احببت العكش معاك كتير لان النهارده النيورو بقى انت فاهم حكايه وريز ديليجن و مين و مين ياض عشان بس بدي كلام معاك عشان احنا في الامتحانات وتلامذه وطالب ام هيقول لك كل حاجه مش عارفه بس انت عارفه فاضل بيت والله من انا بشير من اخيرا انا بشم حاجات غريبه وكاوتش وكاوتشي لازم اعمل هنا ايه ام وجنب الام ار عشان هلقط الايميل في بدري إي, اي جي والدكتور طلب مني رنين ورسم مخي فطلع ان في ورم في التنبرال لوب في المكسيبيتال في الفرنطة انا افشل السنوات لان من غير ما ذاكره عرفته فكذا مش مكان ما ذاكره ايه يا دكتور ايه رجع كان الناس الرئاسي ده اللي احنا قولناه ده اسمه ايه السريبرال هميسفير اللي هو اسمه ايه بقى بلغة اخرى البرتكس مش ده البرتكس؟ يبقى اقولولي يلو الفرانت اللي هو فيه ايه فيه الموتور والكونجوب الديفيشن اللي انا براحفة الحاجات دي والكونجوب الديفيشن وفيه البيتش وفيه المنتاليتي والبهيبير طيب البرايتل مالوش الا كده سنسوي خداكن الموتور في مؤخرة الفرانتل والسنسوي في مقدمة البرائد التمبرال الشام والسمع الاكسبيتال البصر كل حتة بدون هيها حاجة معينة نيجي بقى ننزل من الهيمسفير في الرسم اللي فوق ناجد برينستين ناجد ايه برينستين فنلاقي البرينستين مرسوم تحت كده في الوسط الصفحة عبارة عن ايه خط كده متنصف مش كده خط كده يعني منصفه لين البرين الثامن عندي كان برين الثامن واحد بس مقسوم نصين شبه بعض والسفاينال كورد هو الفاينال كورد واحد نصين شبه بعض بس الهمسفير اتنين امسفير. والاتنين تقريبا فيهم شبه كبير او من بعض زي ما هنشوف فتلاقي البرين السن فيه خطة الوزن وبعدين فيه خط طالع وخط نازل ايه الخط اللي طالع ده يا بابا مش في حاجة طالعة نازلة كده اللي طالع ده sensory tract كلها هندرس بقى في في بايدوس كل البستير وكولم هناخدها tractاية tractاية دا يا منين وراحة فيه؟ ايه احنا النهاردة كده كفيفة هون السهم اللي نازل sending link sending a link motor tract اللي هي البرامي ده دي يبقى يا شباب البرينستيم هو العنق يسمونه البرينستيم جزء المخ هو ده اللي فيه كل الفايتال بروسيس بتاعك الفاظ بوترو سنتر فيه مراكز التنفس فيه وعشان كده اقولك إذا مات جزء المخ العيال يعتبر فيه حق المي الهجم ايه؟ الميل بس عشان اكمل بقى الكلام الصح لكن هل السر الالهي خرج؟ ما خرجش هذه النقطة هي دي بقى النقطة اللي هم عاملين يتكلموا يعني هو ايه المشاكل اللي بتحصل في الدولة دلوقتي والعالم كله؟ ان في ناس اطباع علماء بس متمسك بالدين وفي ناس دانين هو عالم بس هو ليش عبشات الدين فهي قولك ايه؟ ده راجل عنده البرين الثم مال يعني الجزء المخت ده يعني ايه جزء المخت؟ يعني خلاص مش عارف. مش عاكي تنفس من الآخر كده مش عاكي تنفس فبيعوضوه بايه؟ بالايه؟ بالفنتليتر طب وقلبه؟ قلبه يا خواه بيشتغل لواسطه والقلب ده ممكن يفضل كده تريبيه على الارض يشتغل فالراجل قلبه عمال يعمل كده اهو وايه؟ والتنافس وقت هو تحت نفس الصناع بس خلي بالك بقى ايه هو الرجل عشان يعاني جاله مثلا هايفو بلاستيميا او جاله هايبوكسي او جاله شوك فترة طويلة فكان في مراكز في الكورديكس بازل والبرين سيم بازل يبقى الراجل ده في ريديكالي لن يعود صعب انه يجب انه يجب ليه بقى فلاص هو البرين في مراكز هايبوكسي بازل الثلين السم كذلك التنفس توقف فهو بيتنفس بإيه دلوقت إيه؟ بيتنفس بالميكانيكال في والقلب هو عمال يفضل ذاتي وأنا بساعده بالدومين انفيوشن حلو الكلام هو عملين يدينه فلاويد وجلوكوز وأمينو أفتس وطلق رجل يجيب بول أجهزك جزء مشغالة كلها خرط يعمل كله يعمل بس هو كده في حكم الميت لكن السر الإلهي خرط ولا لا ما خرجش ما الدليل على ذلك ما الدليل على ذلك فيها فيه أدلة يقول لك إيه لازم عشان كده قولك المال هيفسلون إنت من الأجهزة ويدفنون مكان ده هنالجوه في آخر الحصة في البريند في يقول لك يعني إيه بريندرس هتفهم يعني يظهر سيكون كده لحد ما الإي في جيل الدين فلات لاين الألب و إف فاصل الألب و يطلع إف في بعض النجوم خاص كريه لكن طالما القلب ينبو مثل هو فتقول لك إيه معقول الألب لو خلعته منه هينبو بره ما يجيناه ستة و عشرون روح فين دلوقتي عشرون روح خارج خرجت لأ لا المواضيع في جيبين جامد هاوي وهم مختلفين عليه وده يقول كلمة وده يقول كلمة ودنيا كلها راجعين فوق بعض دلوقتي المولد نيجي بقى تفصيل البرين ستيم فيه تنس ريتراك وموتور تراك بس في شيء مميز مش موجود في الكورتكس بتاع المخ اللي فات كرينيال نيرف النيوكلياي يبقى يا اولاد اللي عنده برين ستيم ليجن هيتماس بايه موتور مافتيشن وسنسري manifestation وcranial nerve manifestation طب ممكن تقولوا لي الكرينيال نيرف خارج منين الميبرين خارج منه مين الميبرين خارج منه مين 3 و4 البون 5 6 7 8 الميدولا 9 10 11 12 يبقى انا النهارده ملاقي سبون عنده موتور مانفيستيشن وسنسري والكرينيال نيرف where is the region brain stem مدقين. طيب انهي خطة في الbrain stem تقصرت الميت brain ليه؟ اصل عنده creaner في 3 4 لا ده عنده 5 و 6 يبقى ده point وهكذا وهكذا حلو كده الكلام لفقه هنا ايه بقى ظهرت صفحة هتلاقي اهو السؤال اهو مكتوب آه بعد ما احنا كتبنا المكسبي الدوبه تلاقي درين الستم يجيء البين الستم كونسبت اوف ايه يا اولاد ااا انترنال كونسبت اوف كرينيال نيرف وموتور وسنسري والفايتال سنترز اللي هو على وجه الخصوص بينكو سين اكتيف بريس باي راتوري سو <مع> اكتب بقى كمل سو so. درين الستم يجيء تؤدي الى وادي ليا، موتور وسينسري وكليا نيرب مانيفستيشن. عطوك موتور سينسري وكليا نيرب مانيفستيشن. موتور سينسري وكليا نيرب مانيفستيشن. أولا السؤال بقى. إرائك هات كده ال الصفحة اللي فاتت الثانية. ديت شويه ايه رايك يا دكتور دي في البرين ستيم هيجن عملت ايه بطره وسنس وكريينير حلو كده طب اني جزء في البرينستيم ستيم في راسنا اللي فوق خالص قريب ميدل ريبلوم هو صح كده ايه رأيك لو انا جيت قلت لك بص بونتاين مع بحث في الرسمه بونتاين جليوما سؤال يا اما في شيء اما مش هيك انت تسال هي ابني دي. هي ايه يا ابني جليوما دي في ايه ده فين في البرين يعني طيب خلاص سيب انا هتصرف اهو ادي شويه انكريز في الانترتينشن اكتب كوميتين وخلص فين بقى الورق قلت لي البون فالفونز ده ايه رينستيم طب ادي موتور مانفستيشن ادي سينسر مانفستيشن وادكريني ان نري في خمسة وستة وسبعة مثلا وثمانية درس فالسنين جنب الفونز استرابيلا يبقى هيوضاف اليه التاكسيا فان فكرة اقول لها الموضوضة كله لا انا عملها انا عملها ابني معك من تحته وعشان ايه بس ايه الامور تبدأ بعد كده وكالليجن كده يبقى تعمل ايه تروح انت اللي تعمل الجبه؟ على طول عشان نقدر بسرعة نجيب على السؤال اللي هو دايما بيبقى صعب اللي هو وير الزا ليشان وهو ايه بيه بونتاين ليشان ايه بونتاين كله اليوم اللي مكتوب دي؟ ما بيه برينز كامل انتريد دانشان نقط والبونتاين موترو والسنسو كرينيا ميت سريبيلر مانفستيشان معاها طبعا فعن في ورد كده لو بيطلع ما بين لو هو حاجة خدتوها في الأنف ووزم ما بيطلعش بقى اه اه اتبو السريبيل وبونتاين انجل هو كمين الاكوستيك نيوروما خدتوها امتى في الأنف ووزم السابق حصل حصلوا بيانهار ده الأنف ووزم بيشرحوا لك الفيشة من كله العصب السابع والثالث ايه صح ولا انا غلطان ده فهمته من الانف بوطم جامد قوي الحته دي كان مش راحه حلوه قوي اه والله ف اا فلما بيجي له العيان الحته بتاعه الاكستيك نيوروما او هانادايف ايه بقى اه عنده تينيتاس وعنده ديفينس بس هو برده ما هو الا سريبل وبونتاين البونتاين ليجن أرصها موتور سنسوري كرينيا النار خلاص السريبيللر ليجن أرصها التاكسيا يعني المريض هنا عنده التاكسيا واضحة لشان السريبيللن هيدرب السريبيللن يبقى واضح ان على فكرة دي قعدة ورم في السريبيللن بيدرب البونز ورم في البونز يدرب السريبيللن ورم ما بينهم الاثنين اللي ينقل أكوستيك نيوروما يروح ضربهم لاتنين والبونز ما هو إلا برين ستيم موتور سنسي كرينيال نيرف واستر اللي هو مسؤول عن الكو اورديشن يعني كلام بسيط وطبعا احنا كده اتفقنا في الصفحة دي كلنا كتبنا ايه فوق كل الشكاوي او الليجن المكتوبة في هذه الصفحة لازم نطلب ايه من المريض ام ار اي او و ايه كمان؟ يجي برضو هيرضر يقول كل التفاصيل تعالوا بقى ننفذ القضاة كده سريعا ودي دي حتة فهلة بلاسة بلايك بلاسة بلايك تاع المخ خارج منين بالخط ما تلاقوش ان احنا مش هنشد ناوي معاك و انا كلام بصيدة فاكرين الكاروتين تفتنوا كان فيه كومان كاروتين انتيرنال كاروتين و اكستيرنال كاروتين اكترنال كاروتين ما ليش دعوة بيه سنة جاتوا في جراحة بقى يسألوك يقولك ايه قل بقى الاكترنال كاروتين البرانشت بتاعه سنة جاية اكترنال كاروتين ما جايني البرانشت للريخ حاجات بيه لذيذ الاكترنال كاروتين اللذيذ هو يخش في البال وفضل قبل وروح تاخد على المخ عشان يدي البلاب طابلاء فطبعا انتوا ايه في بتاع كده اللي هو فكين البيض والكر كانت اتحقت ليه فكين البيض كانت قلبها كده تلاقي خرام خرام خرام ويقول لك الخرم ده ايه ومعدي فيه مين محمد امجد احوان دي ايه اه فكان فيه فورامينس وفورام اللاترام قال لي احنا بقى فاكرين يقول لك عند الفورام اللاترام كده هو يلاقي فورام اللي جنبه اسمه الكاروت الفورام فكان يخش منه ال internal carotid يشيل كمان بقى carotid رح ناش في ال اللي هو ال carotid ثم ال carotid canal ثم في الآخر يتفرع منه ال anterior cerebral وال and وال and وال middle cerebral anterior cerebral artery وال middle cerebral من أين هذا الأنفيروس ريبروال والميدل ريبروال جاي من القروت؟ لسه بحنا عايز نعرف الأنفيروس ريبروال راح فين والميدل ريبروال راح فين عشان لمن يتأذلوه رح ننبض الحكة اللي هو بيعملها سبلاي من دماغي يعني أنا مش عايز أنا عذارى كأن أنا وأنا عمل فذاكرة النيورو أنا بتوقع اللي هيتقال بعد كده. خلي بالك ده في برانش خاص اللي هو أو او من كاروتيد ده جاي منين بص جاي منين من منين من, من, من الانترنال كاروتيد خلي بالك جاي من الانترنال كاروتيد نفسه جميل هتلاقي بقى دكتور الانتيريور سيريبرال اللي فوق والميدل سيريبرال دول اكيد هيروحوا يتجهوا الى عمل حاجة اسمها تسرك الوثولي دي اسمها ايه يا ولاد الكاروتيد سيركيوليشن الكاروتد اللي في الرقبة دي كده اوه سبحان الله العديد دي اخد بقى أصوار ربنا ما تديك سيركوليشن اماميا في الرقبة كده اوه تطلع على نفوخة وفيه سيركوليشن خلفية من القفة تخش من قفاتك القفة جاي ايه بقى اللي هي بتاع اللي بعداه نشوف البتاع اللي بعداه ازاي اه فيرتيبرال سيستم فيرتيبرال سيستم شوف الفيرتيبرال سيستم تقلين الارضي تحت اهو تقلين تحت كانوا زمان يرسموه فيرست بار سكند بار ثيرد بار ويقعدوا يذلوا فيها قول البرانشات بتاعت كل واحد انا بفكرك ان الفيرست بارت خارج منه اللي هو مين الفير فيدبرال ار 3 في الاخرام بتاعه السيرفايكال فيدبري كالسيرفايكال فيدبري كده فيها ترانسفيرس بروس ولو تمسك انت الفيرتبرايه هتلاقي الترانسفيرس بروسز بتاعه السيرفايكال 3 فيها خرم كده الخرم ده ماشي فيه بتاع الفيدبرال الارضري العجيب وراح جايز في تبرى الارض الشمال واليمين دخلوا على بعض وراح عاملين مين بازلر اتحدوا عملوا بازلر فين عندك في اللور بارك بونس وبقى بازلر ثم البازلر تفرع الى تو تستيروس ريبر الارض تو ايه تستيروس ريبر الارض بصوا دولتها راحين فين خطر حيوم الى الانتيروس ريبرل والميدل سريبرل عشان هيعملوا السيرك الاوبولف يبقى السيرك الاوبولف كانت عبارة عن ايه مجموعة من الانستموذي ما بين الكاروتي سيستم والفرتبرو باترار سيستم عشان يعمل لك كولاترال في البرين تحسن البلاتساب لاي بتاع المخ خلي بالك يبقى السيركل عباره عن ايه من فوق بوستيريو سيريبرال شمال ويمين جايين منين من فيرتبلوبازيلر والانتييريو سيريبرال والميدل سريبرال بس فينها بقى لان احنا لسه هندرس ال... السيركل وجوه جامد قوي اللي انه السيركل اوف ويلز دي طلعت يعني اي كلام وربنا خلاقها ضعيفة عشان يخلي البرين سبحان الله البرين in the in the in the in the ان ده اردرس الهار ان ده اردرس يعني ايه ان ده يعني الكلاتر اللي فيهم اين هادب كنت طبعا اذا في حكمة ولا انا في حكمة ان الانسان عمره الافتراضي الواجه الافتراضي الصح اوي يعني لو انا هبقى جامد سبتين سنة ده عمره في طبعا ناس بيتموت قبل كده ناس بيتموت بعد كده انت اخرج هم سبتين لكن الناس اللي كانوا بيعيشوا قلب من سنة زماني هم عاملين يتكلموا أكيد ربنا كان في فيسيولوجي بشكل مختلف للناس دول اوه طبعا دي بتبقى قدرة ربنا سبحانه يعني بص الشيء غريب المخ والقلب عند ارتريب يعني اي ارتريب هيت افرمه حتى غريبه يا اخوان واحدة نفسه يعني يبقى بس شوية عشان بس حتى نفهم شوية فمن تحت كمان هتلاقي بسه الطو الطو في الرضبر الارتجز منهم كده حاجة ما فين الارتجز وخلاص بسه فين الارتجز بيجذو مين فين القرد تخيل فين القرد تاعك ده كله من فوقك لتحتك كده جاي منين الغلاطة بلاي مش صعب قريبين أمها أمك سالك مش صعب قريبين آه بفرس فارسة فليل طب بص يا جميل بقى كمان على السريبيلل لا السريبيلل مقصوم كده تلت حاجات فمكتوب عندك فوق كده سوبيرل سريبيلل أرضي سوبيرل مش سوبيرل سريبيلل لا أخوة ده بس يعني ده اسمه سوبيرل سريبيلل أرضي يعني أنا بس بدي لك اسم الأرض سوبيرل أو سريبيلل مش متقسم كده بس ده ده الكيناية عن النظر سوبيريور سريبيلر <الأرض> أرض يشوفوه جاي من اين؟ البازلر ولي ايه رأيو؟ طب انتيريور انفيريور سريبيلر أرض جاي منين جاي منين من اين؟ البازلر طب پوستيريور انفيريور جاي من اين؟ الفلتلبر, الفلتلبر يعني إذا نظر ركز كده في الكلام البرتبرو فازلر سيستم بص بيغاز مين؟ بص بيغاز مين؟ فاينال خور وتريني سترم وسيريبيل لا لا هو وكل ده جاي منين? اين؟ فيرست بارسة تسليفية هتلاقي بقى شوية داع المخ اللي هو الهمسفير دي كلها تقريبا هتاخد بلابسة بلاي من الكاروتة سيستم اللي هو انديريو فربنا يا خلاق لك الكاروتد يطلع على البرين فوق والفيرتيبرو بازلر ياخد والبرين السيم والسريبيلا يروح عامل ما بينهم أنا تموزز اسمها السيركل أوف ويلز متخيلين هابر صفحة لقبل دي ماتتوب تحتها فيه في إيه انت عايز تعمل الانستيكيشن للكاروتب سيستم تطلب ايه؟ تطلب ايه؟ اطلب سهل الوصف دوبليكس؟ مش عادة يشوفها مكتوبة حسنان تخبر اه اطلب ايه؟ يا اخي مش عارف الراجل ده ده حتى الكاروتب بتوع وشين حتى انا بصراحة مش عارف لما سيكتو انا درس ايه؟ بتلاقي واحد عجوز وانت ايه؟ ناسكوا وعملوا الكاروتب هنا تحسوا كده وتحسوا هنا فتلاقي الجاروتة في حتة محسوس وحتة مش محسوسة فلا هطلب له يبص دبلك كان على الجاروت السيس هيقول لك كل حالة وهيقول لك كل حالة تاسم الحد اللي انت ايه اللي بالصابحة شكيت انت في البرتبرو بازل ارس هو تلاقي مكتوبة البرتبرو بازل ارس البرتبرو بازل ارس ياولاد يعني ليه ترقون بقى وعليكم خير انت تخبط كده قاعدة ده وانا اقول لك جت بس بعدين ان شاء الله كانوا دهين يقول لنا ايه ايه رايك لما انا لا مش انا هقول لك انت الاول انت انت تقول لي ايه انا عندي عندي وش ودني وبعدين حاسس ان انا عندي قامس كده زي ما يكون فيرتيجو انت انا انا مطرم مش خايف عليك يعني غيره مفيش حاجه يعني هديك دواء كده للفيرتيجو ساعه بس ما تخافش ساعة انتو ممكن يجيلك فيرال انفكشن في المستيبولر ميار لذلك كان الناس لقلالتها دكتور وبعدها تنام على السرير جاية غص كده وبروم جئت الغوضة بتلطف ديها بشكل مرعب لك دي راح قاعد بها اقول له خد في دواف في السوق كده اسمه ايه تعالفرطايبو مشهور قوي اسمه بيتا سيرك هناكو الكلام ده فايت حد لك لما يجيلك واحد عنده بيرتايجو وعنده تينيتاس وحاجات كده طبعا البرتايجو والتينيتاس والحاجات دي شكاوي أمفو اوزوم بس مين اللي بيشتكي؟ واحد أول ديكتش قبل ما تقول بقى انت ده أمفو اوزوم؟ لا ده بيرتبرو بازيلر إيم خلي بقى لك يا ربطر لأنه البرينستين بكريان نيرفي فيه السريبيلون ايه اللي الحاجات حاجات دي؟ البرتبر وبادرة عشان كده انا بقولك اهو مريض اول دي اتش في الصفحة المقابلة ايه مريض اول دي اتش صفحة الوصولة البرتبر وبادرة يشكو من دي دينت عن الدينت بيغطيت كلام فارغ من ده قبل ما تفكر وقول اه طبعا بوضيه ام وبيقول لي يعني ام فووزه طبعا ما حفظت اقول لك كده ما فيش حاجة فيه ايه ارجع الثاني لبسور العصاب وهيكت فاديلر من فاديلر كده على طول عايز تتأجد اطلب ايه دوبليكس سكان على الفلسيبرو فاديلر سيستم تعالوا بقى كده في المطفقة يشوف الاتقاء بقى السيرك المعبادة السيرك اللي قلنا جاء من اين الفلسيبرو هيروح لمن للكاروت السيستم طيب بص على الرسمه اللي هي على ايدك الشمال على شمالك احسن خلاص خالص هتلاقي في تحت مين خالص البازيلار شايفين البازيلار طلع طلع طلع اتفرع للبتورتين اللي هم فوق دول البوستيروس سيريبرال والبوستيروس شايفين دول توكوسيروس سيريبرال بص على الانترنال كاروتيد ماتوب إنترنال كاروتب ده ماتوب إي سي إيه مش كده ماتوب إنترنال كاروتب خارج منه أنجيله سريبرال لفوق ندل سريبرال بال... بالعرض كده جاي في الوسط صح يبقى ده كاروتب سيستم يبقى هنا لطقة هل كاروتب سيستم بالفرتبرو بس بقى عادة تكتب فوق كده يعني على عنوان الصفحة ان السيركل أبوينز تتاوي انتفاع الكاروتب في البرتبرو بازلر في بست... مع بعض بس يا ياريتهم بقى كان اعملوا حاجة ما اعملوش حاجة كان بقى ربنا راب تلخل يبقى السركل وغلق يا الفقار في البرتبرو بازلر في مين في الكاروسوس بقى مين في البرتبرو هنا اللي داخل في السركل ها سيروس رابر طب في الكروت السيسم اللي داخل في عارف عارفين بقى؟ اقول لك مين الانترنال كاروتي نفسه والانتيريور سيربرل الميدل سيربرل ليس عضو في السرقل ما رأيك في ذلك هتبص كده في رأسه هتلاقي الميدل سيربرل بره الزايرة عبارة عن اثنين تحت توكوسيرس ريبرال موجودين على الجنبين تو انترال كاروتيد واتنين فوق تو انتيرور سيريبرال في وصلات التو انتيرور سيريبرال اللي فوق في بينهم وصله اسمها اي سي انتيرور كومينيكيتنج ارت ده الاي سي ده ما تكشفش كل ده الا لما تكون في نفس الصفحه او انت تشوفها تحت ولا لا وفي تحت حاجة اسمها بوستيرور حاجة اسمها Posterior Communicating وخبالك Posterior Communicating بأرطري بيوصل Posterior Cerebral في مين؟ في مين؟ في الانترنال كاروتري مش بالميدر Cerebral حالي بادة يبقى هنا Posterior Communicating هنا بيوصل الشمال باليمين إنما Posterior Communicating بيوصل في يبقى انا عندي كم ارتريكبار ستة كبار اثنين بوستيريو سريبرال اثنين انتيريو سريبرال ثلاثة صغيرين واحد انتيريو كومنيكاتين واثنين بوستيريو كومنيكاتين طبعا انا عايزة بتكتب لو سمحت تحت كده انه in spite of the presence of circle of wings الا انه Strukturall artrit är in de artriterna. Det innebär att the presence of med säkerhet. Vi behöver inte att det är inadecent. Alla trans, alla trans är in de artriterna. Det innebär in de artriterna. Det innebär att de دي عدمك الهارت الكورونا دي زعمين مع بعضها نستموز وقتان مستقلش عادة دي بعد ما قولنا السمك لأفويلت عايز أخش على كل أرطي بقى رعني غزل مين بقى خارج للسرك ومش هطول مثلي ولوش فبص في, في الفطحة اللي بعدها اجينا البريد لونه أسود كله البلين واحد ثلاث ألوان أو ثلاث حاجات اللون الأسود اللي هو ماسك المخ كله عبارة إيه Middle Cerebral Arthritis Middle Cerebral Arthritis وفيه كدق فوق كده حوالي عمزة الشريف كده ده انتيلو سريدرال ده انا بفريشن عنها الكلام ده انما الاوكسيبتال لوم واحد منين بالاوكسيبتال كيبان انا عايز اطلع بكونكلوجيا من راس مدين او احكابت تحتها موس او زي لاترال اسبج او سريدرال انستير most of the lateral aspects of the cerebral sphere supplied by supplied by by the cortical branch of middle cerebral artery supplied by the cortical branch of middle cerebral artery اللي هو ها هنا قولولي قولولي اللي هو انهلو كشن الله تبلايب ايه المدن اكتب اكتب انهلو اكتب ويسكت على كتب تقول لما الشريط اللي فوق يا عمد اكتب و احنا ايه انا بس واضح لي انا اوصل لك حاجات معينة عشان هدي فيكو هيكمل نيورو يبقى هو بس معاك كلام اللي اقدر بقى ابني واقرا عليه وابتدى استوعب التخيير اللي عمله يحصل هي دي بس لكن غير كده لعمل كل بقى يا جميل النبات اللون الاسويت ده اللي هو الاسويت بالميدل سريبر الارض يقول لي انهلوا قدامك سفرندل وبرايتل أوكي؟ يبقى انا لو جيت قلت لك كل <تصفيق> occlusion of middle cerebral artery cortical branch هتروح هاي اللي هتبدأ بهذه الجملة اللي احنا كتبناها most of the lateral aspect of cerebral hemisphere supplied by the cortical branch of ميدل سريبرال أرضي بيغذي فرانتال لوب وبراية لوب وأكسب لوب وتعالى بقى ما بوضلك الفرانتال نتلاقي <تصفيق> المنتاليتي بايضة والسبيتش بايض البروكس ايريا والكونجيكت ايشان بايض كمان البراية اللي بقى فيه حاجات تنسل وفيه مطر كمان مع الفرانتال بسي تقولها والتنبرال يبقى فيه حاجات ودي وحاجات ايه هتبقى كله فكتر. يبقى انت لو جذب الصفحة اللي عالشمال وتعالى نقرأ السؤال والجواب بص بقولك يعني تتكاف نيدل سريفر الأرطريوكليونجا فرضنا ده سؤال فده سؤال ريتن يعني كان بيجي ريتن ولي عنده ريتن لسه قالت لا ده السؤال يعني بيجي 200 مرة في السنة يعني قالت ليه ما تقول لك ايه اناتومي وحكاتب كلم عنه ايه الاناتومي جاي منين راح فين ده كان في يا جماعة والله انتظر الكاروتس وطلع ودخل على الفور من جنب الفور من كده كذا وعده في الفور من في في الكاروتس ودخل اللي تكل واتفرع لك يعني الكلمتين دول. ثم الجوزز اللي ممكن تقفل اي عرض في الدنيا. أثروس كلوزز. إيمبوليز أكتر أكتر يا اولاد source of embolization دايما هو النار يعني الفكر بالوراثيه is equal fiber relation كما تعالى فندي فكره ادي الكلام كلينيكال فيكتشر الاقي هي دكتور فرنت لوب مانيفيستايشن تمبورال لوب مانيفيستايشن باريتال لوب مانيفيستايشن وقف على كده مش هكمل لان في حاجات تانية لسه ما خدتهاش يبقى هنا في حته حته إن الميدل سريبرال أرتفري، كورتيكال برانش مدي كل Hemisphere، لاترال أستيك، فرانتل وبرايتل وتيمبرال. طب إيه بالصفحة؟ قصبة الميدي الأستيك أو السريبرال الأيسر. هتلاقي معظمه واخد منين؟ الميرور سريبرال عظامه واخد من إيهل؟ anterior cerebral artery فعشان معظامه واخد anterior cerebral artery زي ما شايفين كده الجزء المنقض هتلاقي إباقي الأوكسيبيتال لوف من الميديا الأسبكت بقى يا أولاد بياخد ضرضه posterior cerebral يبقى في شيء واضح جدا فيه. إن الأوكسيبيتال لوف لاترال اسبيكت ميديال اسبيكت واخد من الايه من خالص السير والسناب وانا ايه راح يوصل وانا هيبقى البوستيرور لازم يبقى فيه فيجوال مانيفستيشنز صح كده ولا لا يبقى انا عايز اقول تحت الرسمه دي او تحت صورة تحت الصوره دي اكتبها لي كده اهو الاكسيتال يوج علش تحليل الاكسيبي دال لوب بي دي ال اسك ولا ترانس اللي في سبلاي بيدين واخدين منين من, من البوستيروس يبقى اذن البوستيروس ريبر posterior cerebral hearty conclusion ها يعني اللي ايه visual manifestation ها <تصفيق> المال بقى الميديال الاتبك تبقوا ازامنا هو supply domain تاني anterior cerebral hearty الانتيروس ريبرال أرطر الانتيروس ريبرال أرطر بقى هنا بيغذبين دلوقتي الميديا الاسبكترس ريبرال في مستير بس انا مش هعلق قوي على الكلام ده النهاردة لان احنا بقى بعد كده هنبتدي نتكلم على تفاصيل المواضيع جبلات يا دكتور اللي انا عايز اوصله هات بقى صفحة واحد او الفتح الكريم من فوق فرونتال لوب فرايتال لوب تمبرال لوب اكسيبيتال لوب درين ستيم ميد هتلاحظوا في ما بين المد درين وستريتيرال ييم سفير انترنال كبسولي هنتكلم عنها المرة الجاية وبعدين تلاحظ ان الكومس قريب من ستريبل وبدانا نقول الفرونتال لوب فيه الموتور والسبيتش بروك سيريا وفي الكونجوديتي ديفيشن بتاع الاي والبيهافيور البرايتن سنسوري تمبورال وديتوري وونفكت ووكتيفيت فيجوال ثم جينا خدنا البرين ستيم اللي ميزه مليان سنسوري تراكس وموتور تراكس والكريينيال نيرف وده اللي كان بيميزه وايتل سيستم اح جينا بعد كده هو خدنا اكمان بتاع الحاجات دي وفهمنا القصه على الكلاس سبلاي بقى عايز انا ليه الكلاس سبلاي كله على المنطقه دي كلها فجينا خدنا الكروت سيستم وهو يسمى السبر كوليشن الاماميه تست كوليشن الاماميه والكروت سيستم الكروت سيستم خرج منه ايه في الآخر Middle cerebral خلي بالك وانجيريور سريبرال خرج منه Middle cerebral وانجيريور سريبرال Middle cerebral والانجيريور سريبرال يا أولاد ببساطة هيروحوا يشاركوا في مسألة الترك الأبوال دا ده هنشوف حالة خلي بالك لو سلمك هارثري جاي من اين؟ من القومة من البلدرنا الكروفير بصفحة راح جاي الفلتبر وبادل ارسلت مجنن من الفلت بارثة بكليفيا وطلع الفلتبره هارثري بشمال ويمين في الاخرام يتعاك فين الفورة من ترانسفرسيريام دوت وراح يفرتبرال الشمال واليمين دخلوا على مين على المظله والبلونجاته خلي بالكوا بصوا لسه بقى هناخد المظله والبلونجاته دي سبلايد منين من الفيرتيبال الصدر على كده كان بيشتغلوا راكب على المظله والبلونجات اهو يبقى تاخد بلاب سبلاي من يا لا وبعدين راح اوفر ديبرال اتحدوا مع بعض عملوا ايه فزلوا عملوا ايه بذل الارا البذل الارا يجاز لي واضح مين البومز مش كده والمير برين ما احنا نقول ده الكلام ما تكتبش ثم عمله ترمينيشن بمين؟ بالتوستيروس ريبرا البوستيروس ريبرا رايح للانتيرور المدل عشان يتلموا سوا ويحملوا السيركل طب التريبير لاب فرانشيز جاء منين سوبيلوس ريبرا انتيروس ريبرا جايين منين كلهم؟ مين؟ الباثلة البستيريور انتيريوس ريبيرل جاي من البرتبران طب للفاينال كور صد الله اتنين فاينال ارترز جايين منين؟ اين البرتبرو بازل وادة سلك صفر العدام اتنين انتيرنا الكاروتين اتنين انتيريور سريبرل بس اتنين بستيريوس البوستيرال كوميونيكيتنج بيوصل مين بمين تمام اه أوه. بيوصل البوستيرال والسيريبرال بالانتيير كروتيد والانتيير كوميونيكيتنج بيوصل الشمال بمين وعلى طبقها قلنا لاقرا الاس تي تو في مين سبلاي في مين اساسي انتير ولا نيدل نيدل الو فرانتل و برايتل و سيمبرال الاكسيبيتال مدوش دعوة هيدا يعني اكسيروس ريبرا زيني بالطبحة الميديا الاسبك تواخذ من اين؟ من ايه؟, من إيه؟ ريبرا ومش انا اتكلم عن حدا دي عشان حدا دي فيه حاجة كده بخزنها شوية والاكسيبيتال لوب برضو مهيمن يبقى الاكسيبيتال لوب واحد منين لاترال وميديال من? وثيروس ريبرال. انا بقى المخ لاترالي ميدل ثريدرال وميديالي انثيروس ريبرال. حلو الكلام? طلع بقى نديك الهارف ريب اللي تجيب عشر بها. ولا كلمة. Uploaded by Montawain Topy Dance Am. Topy Dan Topy Dance Ram. dot and Dot Met Wame Hide Dot and